لا يتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإياك تحو وتصفح وتصيروا فإن الله غفور رحيم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 شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُبَاعِفُ لَكُمْ وَيُعَفِّرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَذِينَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ